هناك رسول الله يأتي لربه ليشفع ليشفع لتخليص الورى من متاعبه من من متاعبه سيرجع مسرورا بنيل طلابه من الرحمن أعلى المراتب سلالة إسماعيل والعرق نازع وأشرف بيت من لؤي بن غالبي مشارة عيسى والذي عنه عبروا بشدة بأس بالضحوك المحاربي ومالب أخبروا عنه بأن ليس بأن خلقه بفض في الأسواق ليس بصاخبي ليس بصاخبى ودعوة إبراهيم عند بنائه لمكة بيتا فيه نيل الرغائب نيل الرغائب جميل المحيا أبيض الوجه رباع جلوك راديز أزج الحواجب صبيح مليح أدعج العين أشكال تصيح له الإعجام ليس بشائبي ليس بشائبي كلا رسول الله يأتي لربه ليشفع ليشفاء ليتخلص الوعاء من متاعبي من متاعبي فيرجع مسرورا من أي طلابي أصاب من الرحمن أعلى المراتب أعلى المراتب سلالة إسماعيل والعرق نازع وأشرف بيت من لؤي بن غالب بشارة عيسى والذي عنه ربه بشدة بس بالضحك المحاربي ومن أخبر عنه. بفضل وفي الأسواق ليس بصاخبي, ليس بصاخبي ودعوة إبراهيم عند بنائه بمكة بيتا فيه نيل الرغائب جميل المحيات أهل الواجه ربعة جليل كراديس أزج الحواجب صبيح مليح أدعج العين أشكل فصيح له الإعجام ليس بشائبي. ليس بشائبي